فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ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 يرى أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخفى القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقبل ينبه الإنسان يوم إذن بما قدم وأخض بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة